Kau lalu, kulit al-Quran celana Jaladah adalah hanyumpa Nasleich yang menmatik melay soci Tanbuk ayat Tpa'lalu, kulit al-Quran Dia akan تسمع البغين أن رمى الممات قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين في المعالي سوف نمضي أشعل الأرض نور ويقين يقيض زمجري, زمجري زمجري زمجري زمجري أيها الأسد خذ حق الجهاد واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحطوط منية الأبرار بالسيوف نمحق الحتوت منية الأبرار من منايا العطاياه فانظر الجنات لا تخشى المنون بل للعطايا فامضِ للجنات لا تخشَ المنون ننحو ننحو ننحو ننحو نحن أجبل الغزات الفاتحين بالجهاد جنايا بالجهاد سوف تدعو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحه الاسى اسد الامجاد والوغى ساحه الاسى لا نبالي بالاعدي عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالاعدي عزمنا بالله مشدود يا في صرح من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا أن يلوح النصر إلا بالنضال أقدم عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال أقدم عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال, الأبطال أيهبو أي لا تهابوا عزكم كنار في وجه الضغى <سؤال> أيهبوا لا تهابوا عزمكم كنار في وجه الضغى أيهبوا لا تهابوا عزمكم كنار في وجه الضغى أيهبوا لا تهابوا عزمكم كنار في وجه الضغى